فِي قُلُ بِِمَّ رَضُون فَزَادَهُُ مُ اللَّهُ مَ رَضَا وَلَهُمْ عَذَابٌُ أَلِمٌ بِمَا كانَوا يَكْذِبُون وَإذاَا قِيلَ لَهُم لا تُفْسِدُ فِيأَْضِقَاُ إَِّ مَا نَحْنُ مُصْلِح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 فَمَا رَبِحَتِ جََةُهم وَمَا كانَوا مُهتَدين مَثَلهُم كَمَثَلَِّذِستَووقَدَنَ فَلََّا أَضَأَتْمَا حَلَهُ ذَهَبَ اللهَّهُ بِنُورِهِم ذَهَبَ اللهَّهُ بِنُورِهِم وَتََكَهُم فِي ظُلماتِ لا يُبَصِرون صُ كْمُعمّون فَهُم لَا يَجعون أَوْكَصَيبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتُ وَرَعْدُ وَبَغقُ يَجَعللونَ أَصَابِعهُم فيِي آذَالِهِم يَجَعللونَ أَصَابِعهُم فيِي آذَالِم مِنَ الصَّواعتِ حَلََرَ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 وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين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 قال صبحا انك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ان بئهم باسماءهم فلما انبئهم باسماء قال الا لم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض وانا اعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى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 فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حين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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطن وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعخلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أن لَهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا, فتوبوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَّكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثَُّ بَعثْناَاكُم مِ بَعد مَوْوتِكُمْ لعلَّكُم تَشْكُرون وَظََّلناَا عَلَكُم الْ الغمامَ وَأَمْ زَلْناَا عَلَكُمُ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 وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 دَعُلناَا رَبكَ يُخلِجَلَناَا مَِّ تُمْ بِتُأَغْضُ مِنْ بَقَلهَا مِنْ بَقَلِهَا وَقِثَّ إهَا وَفُومِهَا وَعدَسِهَا وَبَصَلهَا قَا أَتَسْتَ بدِلُونَ الذيهُ أَدَنَا بِالَّذِيهُ خَير إه بِطُ مِصْرَ فَإِن لَكُم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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين مَنْ آمَنَ بالله واليوم الاخر من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم وَلَا ربهم ولا خوف عليهم ولا هم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 قَالَ قَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَتَعَالَهَا هَانَكَ لِلَّذِينَ مَا بَيْنَهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بقرة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 هَبْ قَرَتُ اللَاذُلُ تُثيرُ الْأَغْضَى وَلَا تَسْقِي الْحَرْفَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةٌ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإذْطَتَلْلتُم نَفْسَم فَدَّ وَأَتُم فِيهَا وَلهَّهُ مُخْرِجَّا كُ تُ تَكْتُمُون فَقُلْ نَظْرِبُهُ بِبَعضِهَا كَذَلِكَ يحلهُ المَوْتَ كَذَلِكَ يُحلهُ المَوْتَ وَيُركُمْ آياتِيلَ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 بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمَمٌ لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند إ يَشْتَروا بهِهِ ثمَمَنَ قَلِيلََا فَوعِلُوا الَّهُ مَِّا كَتَبَتْ أَْدِيهِم وَإِرَُّهُ مََِّا يَكْسِبُون وَقالَاوا لَ تَمَسَّنََّا رُ إِلَّا أَََّ مََّا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 الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل الا لا تعبدون الا الله لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا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 وَإذ أَخَلْن مِيثَاقَلكُمْ لا تَسْفكُونَ دِمَا أَكُمْ وَلاَا تُخْرِجُونَ أَمفُسَكُم مِ دَارِكُم ثَُّ أَبَرَرْتُ وَأَنتُم تَشْحَدُون ثمَُّ أَتُمهَا أُل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 أَلاَ إِلَيْكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ مِنْصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القدس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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلَ انْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واسمعوا.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 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن أَبَدًا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين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 مَنْ كَانَ عَدُ وَلمِلَّان وَمَ لَاائِكَتِهِ وَصُلِهِ وَجِبَر لَ وَمِكَ فَإِنَّ اللهَّهعَْدُ للِكَافِرين وَلَ قَضِ أَمْ زَلنَّ إِلَيكَ آياتاتٍ بَينَاتِ وَمَا يَكْفُر بِهَا إِلَّ الْفَاسِقُون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 نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ والالتَّبَرُ مَا تَنتُ الشَّيطين عَلَامُكِسُ لَمانَ وَماَا وما كَفََسُ لَم وَماَا كَفََس لَم وَلَ الشاطينَ كَفرَوا يعَّمونا سَِّحر وَمَا أُنزِ لَ على المَلَكَلِ بِبابِ لَهَاروتَ وَم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 فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقالَالَةٍ النَّ صَار لَْسَةِ اليَعُودُ على شَيُْْون وَهُمْ يَثلُونَكِتَ كَذَلِكَ قالَالَ الذيذَ لا يَعونَ مِمثل قَوْلمْ فَلَّهُ يَحكُمُ بَيْنَهُم يَوْومَ الْ القِيَامَةِ فيِي مَاكَُوا فِيهِ يَخْتَلِفُون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لَهُم فِ الدُّ يياخِزّ وَلَهُم فِيآخِرَاتِ عَذااب عظم قالِ اللَّهِ المَشرِقُ وَالمَغُربُ فَأَن م تُ وَلُّ فَثََّ وَجَه اللهَّ إِ اللهَّهَا وَاسِعًا وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قال تون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا واذا قضى امرا فانما يقول لهكم فيكون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 أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وَعَهَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَرُزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن آمَنَ منهم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطُرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا تم مسلمه لك والنا مناسكنا وتبع علينا وتبع علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه وَيُزَكم إكَ أَن تَ العزيزُ الحكم وَمَ يَغَبُعَِّ الَّ إبَرَهِي مَ إِللاا مَنْ سَفِيهَا نَفْسَه وَلا قدَصْقَافَيناهُ فيِي الدُّنييا وَإِهُ فِيآخَِاتِ لَ مِن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 قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ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 وَإِن كَتْ لك بَةً إلَّا علىَّذ نَهَدَ اللهَّ وَمَا كانَانَ اللهَّهُ لضعائمَانَكُمْ إِ اللهَّهَ بَِّاسِلَ رَأُوفُر وَحيم قَدَ نَ رَ تَ قَلُ بَوجههِكَ فيِي السماءائِفَلن وَلَّّ كَقبِبَلَةً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 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وَحيَيثُ مَاكُْ تُمْ فَوللوجُهَكُمْ شَقْرَهُ لِأَلَّ يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَكُمْ حَُّةٌ إلااَّينَظَلَموا إِللاا الذيينَ ظَلَموا مِهُم فَلاَا تَخْشَهُ وَخْشَعونِي وَلِئُتِمَّ نِعمَتِ عَلَكُمْ وَلعََّكُم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 قالوا ان لله ان لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس خلوا فِي في الأرض حلالا وَلَا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا وَلَا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إِلَّا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا ايها الذين امنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماؤه الذي به لغير الله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 ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكمل العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذاَا سَأَلَكَ عبَادِي عَّ فَإِنّ قَرِيبٌ أُجِييب دعَعْوَتَ الدَّاعذَا دَعا فَلْ يَسْتَجبُ لي وَِّؤمِّنُوا بِلَ عَهُمْ يَرسُدُون وَوحِلَّ لكُمْ لَلى تَ الصّامِرُوفَثُ إلَى نِسَائِكُْ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 فَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ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 ولكن البر من اتقى واتل البيوت من ابوابها واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين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 فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا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 وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قِيلَ له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد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 هل الَظُرونَ إِلَّا أَ يَتِييَهُمُ اللهَّهُ فِي يظُلَلِ مِنَ الامامِ وَالمَلائكَةُ وَقضِي الأأَممرُ وَإِلَ اللهَّهِ تُرجَع الْ الأُمُور سَلْبَنِي إسْرَائلَكَمْ آتَينَاهُ مِن آيَةٍ بَيْنَ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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امة واحدة فبعث الله هم نبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق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 فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا مِنْ خير فإن الله به كُتِبَ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وَعَسَى أَن تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ الْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ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 وَإِسْمُهُ مَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِ مَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لعلكم تتفكرون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 فَاتَّقُوا حَرثَكُمْ إِن شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا حدود الله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 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا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 فإِنْ خِفْتُم فَلِجَالًا أَكبَانَا فَإذَا أَمِن تُمْ فَذكُ اللهَّه كَمَا عَمَكُم مَا لَم تَكُوا تَعلمُون والَّذينَ يُتَوَفَّوونَ مِنْكُم وَيَذَرونَ أَزوَاجَ وَصِيَةَ لِأَزْوَاج مَّ تَعَن إلىى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجَ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 وَطَالَ لَهُم نَبِيُّون إِ اللَّهَ قَدبَعثَ لَكُمْ طالُ تَمَلِكَ طالوا أَا يَكُون لَ الْمُلْكُ عَلَنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بالِالْمُلكِمِنْ وَونَحْنُ أَحَقُّ بِالمُلْكِمِنهُ وَلَمْ يؤْتَسَعَةَ مِن الْ المَب.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 فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا طَاقَتْنَا طَاقَةٌ لَّنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَمْ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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغير فمن يكفر بالطاروة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها هو الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِّ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِّ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقُ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ دَرْبَعَةً مِنْ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذين ينفقون مالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر فمثلهم كمثل صخره عليه تراب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 لا يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له مِنْ من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء.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 ايبات ما كسبت ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه وعلى مولى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 وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الألباب وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ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 تعرفهم بسيماهم لَا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله, اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 وَاسْتَشحِيدُوا شيءَييدَنِ مِّجَالِكُم فَإِلَّمْ يكُونَ رَجُ لَن فََجُلُوا وَمْ رَأتَان فَرَجُلُ وَمْ رَأتَانِ مِ تَبضونَ مِنَ الشّهدَ أَ تَظِلَّ إِحدَهُ مَا فَتُذَكرِرَ إِحدَهُمَ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 وَإِن تَفعلوا فَإِهُ فُسُوقُم بِكُْ وَاتَّقُ اللهَّهَا وَيُعَِّمُكُم اللهَّ واللَّهُ بِكُِّ شَيء عَ وَإِن كُ تَُّا لَا سَفَرِم وَلَم تَجد كَاتِبًَا فَرِهََُّ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ عَبْدَهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ